مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسى فيها أنهار من ماء غير آسى وأنهار من اللبن لم يتغير طعمه.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 والله معكم ولي يرىكم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب ولهو وان تؤمنوا وتتقوا ياتكم اجوركم ياتكم اجوركم ولا يسالكم اموالكم ان يسالكمها فيحكم تبخل ويخرج اضغانكم